أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنفروا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 113. ونذيج عن الشمس ضياء والقمر نوره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون في اختنا في الليل والنهار خَلَقَ خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 124. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 126.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 فَنَذَرُ الذيَّينَ لا يَمجُونَ لِقَا أَنا فِي طُغِييانم يَامَهُون وَلَو يُعَجل اللهَّهُ لَِّاسِ الشَّر وَاسْتِعجَانَهُم بالِالْخَيرِ لَ قُضِيَ إلَهِمْ أَجَلهُم فَنَذَرَُّينَ لا يَرجُونَ لِقَا أَنا فِي يطُغِيانِهِم يمَون وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ, قاعدا أو قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرْ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مسه كذَلِكَ زُينَ لمُسْرِفينَ مَا كانوا يَعْملون وَلا خَدِئأَهْ لككُرونَ مِ قَبِلِكُمْ لََّا ظَلَم وَجَ أَتصُلُ بِالبَينَاتِ وَم كانَوا لؤمنِنوا كَذَلكَ نَجز القَوْمَ المُجرِمين ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لي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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ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 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لَهُم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَاجْرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مكان 124. دعوا, دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 125. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء آمون نزل من السماء فاختلط بنبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلم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 129. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 120. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم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 119. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 110. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي مِنَ الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 126. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وَمَا كانوا مهتدين 127. وما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مَا يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 119. ويستأخرون ساعة ولا يستقدمون 110. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 111. أثم إذا ما وقع آمنتم 124. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 أنا إِ إن وَضَ اللهَّ يحَبُّ وَنكِن أَكسَرَم لا يَلََون هو يُحي وَيُميتُ وَإِلَيْهِ تُرجَعون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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل أه الله أذن لَكُمْ أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 119. ليتبعون إلا الظن إِلَّا إلا يخرشون 110. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 111. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 112. قالوا اتخذ الله ولدا 119. له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مَا لَا لا تعلمون 110. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 فَعَلَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمًّا ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ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 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطِبَ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ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 قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ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 114. فقالوا على الله توكلنا لَا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 115. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 116. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً 117. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 118. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون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 119. الآن آل قد عصيت قبل وكنت مِنَ المفسدين 110. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. 114. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 115. فإن كنت في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 119. ومن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 110. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 وَنَتَدَاوَمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَن تَرَ ۖ وَذِى فَضْلٍ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الحق من رَبِّكُمْ 119. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 110. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير صدق الله العظيم